بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفرنانا ولشيخنا ولمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب الاستنجاء ويحرم نبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مذر عند الأطباء نا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المولف رحمه الله تعالى وَيَحْرُمُ لِبْثُهُ فوق حاجته إلى آخره معنى هذه العبارة أنه عند الحنابلة يحرم على الإنسان إذا انتهى من قضى حاجته أن يبقى فوق حاجته بدون حاجة أن يبقى بدون حاجة فوق حاجته أو فوق يعني إذا انتهى من قضاء هذه الحاجة وذكر المؤلف تعليلين للتحريم الأول لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ومفهوم عبارة المؤلف أن كشف العورة بلا حاجة محرم لأنه يعلل به للمحرم الثانية التعليل الثاني قوله وهو مضر عند الأطباء يعني أن بقاء الإنسان فوق حاجته ولبسه عليها هذا مظر طبيا يعني مظر جسد وأيضا يأخذ من هذا أن الحنابلة يرون أن ما يظر البدن فهو محرم لأنهم عللوا به لأمر محرم كما أنه يدل على أن الحنابلة يستعملون كلام الأطباء الذي يدل على دخول الضرر على البدن بمعنى أنهم يعتمدون كلام الأطباء إذا كان طبعا لا يخالف الشرع. هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان الرواية الأولى هذه التحرين وهذه الرواية التي هي التحرين هي المذهب وهي اختيار المجد وغيره من محاقفية الحنابلة والرواية الأخرى ان اللبث مكروم وهذا اختيار القاضي وغيره من الحنابلة هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي حكم كشف العورة بدون حاجة إذا كان خاليا حكم كشف العورة إذا كان خاليا بدون حاجة فيها في هذه المسألة التي هي أصل لتلك المسألة ثلاث روايات الرواية الأولى أن الكشف هنا محرم ولا يجوز وهو آذن والرواية الثانية أنه مكروه والرواية الثالثة أنه مباح بلا كراها مباح بلا كراها فهذه المثلة التي معنا وهي اللبس فوق الحاجة مبنيها على الرواية الأولى التي تقول أن كشف العورة بدون حاجة خاليا محرم وعلى هذا على هذه الدراية كشف العورة بدون حاجة محرم دائما سواء في هذه الصورة أو في غيرها ولكن المؤلف ذكر هذه الصورة لأنه يتحدث عن أداب الاشتنجاء فقط أو إلا فكشف الحاجة عند الحنابل محرم دائما نعم اقرأ ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل النافع ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس نعم يقول المؤلف ويحرم بوله وتغوطه في طريق إلى آخره هذه مجموعة من الأماكن يحرم فيها التبول والتغوط ذكر المؤلف أربعة أماكن ثم سيذكر تحت شجرة عليها ثمرة وهذا هو الخامس ثم سيذكر موارد الماء وهذا هو السادس هذه ستة أماكن يحرم فيها التبول والتغوط والتغوط دليل الحنابلة على تحريم هذا الأمر واضح من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين قال ومن لعنان قال الذي يبون في ظل الناس وطريقهم وهذا الحديث شريح في تحريم البول في ظل الناس وطريق الناس ولعل المؤلف إنما بدأ بهذين الأمرين الطريق والظل لأنهما في الحديث وأما الباقي وهو المتشمس في زمن الشتاء والمتحدث مكان متحدث الناس في كل زمن فهي مقيسة على الطريق والظل قياسا جليا بجامع أن الناس يتأذون بالبول أو الغائف في هذه الأماكن التي لهم فيها مصلحة ثم قال رحمه الله تعالى وتحت شجرة عليها ثمرة استفدنا من هذا الأمر أن البول أو الغائد تحت شجرة ليس عليها الآن ثمرة وإن كانت تثمر لكن الآن ليس عليه ثمرة هذا جائز حتى عند الحنابلة لأنهم قالوا غالبا تذهب به الريح والشمس قبل أن تثمر هذه الشجرة واستفدنا من كلام مؤلف أن الشجرة التي عليها ثمرة يُشترَط فيها أن تكون مقصودة سوى كانت مأكلة أو غير مأكلة يُشترط في هذه الثمراء أن تكون مقصودة سوى كانت مأكلة أو كانت غير مأكلة فإنها إذا كانت مقصودة حرم البول والغائر تحت هذه الشجرة أما إذا كان عليها ثمراء غير مقصودة مطلقا فإنه لا يحرم وبهذا علمنا أن أطلاق المؤلف ليس على بابه لأن يقولوا تحت شجرة عليها ثمراء وأن هذا مقيد بمسألة أن تكون مقصودة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة وأما التعليل فهو واضح جدا وهو أنه إذا بال تحت هذه الشجرة أو تغوط فإنه يقذر المكان ويمنع الناس من الاستفادة من هذه السمرة ولهذا حرمه الحنابلة قياسا أيضا على الحديث السابق ثم قال وكذا في موارد الماء موارد الماء الأماكن التي يرد الناس إليها ليأخذون الماء تقاش على الأماكن السابقة وهي محرمة او وهو محرم أي البول أو الغائط تحتها لأن الناس يتأذون أذية شديدة بذلك ثم قال وتغوطه بماء مطلقا قصد بماء مطلق يعني سواء كان كثيرا أو قليلا سواء كان جاري أو غير جاري مطلقا لا يجود التغوط في هذا هذه تغوطه عند المياه سواء كانت كثيرة او قليلة كما قلت تجارية أو راكدة لأنه كما تقدم يقذر المكان على الناس ويؤذي الذي يريد أن ينتفع بهذه الأماكن هذه مجموعة من الأماكن ويقاس عليها كل مكان يستفيد منه الناس حتى عند الحنابلة قياس جالي لأنهم عدوا أو لأنهم جعلوا الحكم يتعدى إلى الأشياء غير المنصوصة في الحديث بجامع وجود العلة وهذا يعني أن الحنابلة يرون أنه يقاس في هذه المسألة وأن كل مكان ينتفع به الناس فإنه لا يجوز لنا أو لا يجوز للناس أن يتبولوا تحته أو يتغوطوا وربما يقال أنه يقاس أيضا على هذا أنه لا يجوز في الأماكن التي ينتفع بها الناس فعل أي شيء يقذر المكان ولو لم يكن بول أو غاة ولو لم يكن قضاء الحاجة مثل وضع الأطعمة التي تفسد ويتقذر الناس بوجودها بسبب طول المدة وتغير هذه الأطعمة ومثل أي شيء يتقذر به الناس مما هو معروف لا يحتاج إلى تمثيل نعم ثم انتقل إلى موضوع آخر ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعلي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصحاه الترمذي نعم المؤلف الآن بدأ بمراحل أو مراتب تطهير محل قضاء الحاجة في المرتبه الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ولكن بشرط أن يبدأ بالاستجمار فهذه أفضل المراحل وأولاها بالعمل بمعنى أن المرحلة الأولى هو الجمع بين الحجارة والماء بشط أن يبدأ بالحجارة والمؤلف ذكر الدليل فقال لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره من حديث عائشة عائشة رضي الله عنها أمرت نساء الأنصار أن يأمروا أزواجهم أن يستطيبوا بالحجارة والماء وقالت إني أستحييهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا الحديث يقول المؤلف صحاحه الترمذي وأيضا ذكر الحنابلة أن أحمد احتج به أن أحمد رحمه الله احتج بهذا الحديث فهذان قرينتان قويان الحديث عند الحنابلة ونحن لا نتحدث الآن هل الحديث صحيح أو ضعيف كما قلت مرارا وإنما نتحدث عن موقف الحنابلة من الحديث فالحنابلة يرون أن هذا الحديث صالح للإحتجاج لهذين الأمرين تصحيح الترمذي واحتجاج الإمام أحمد به إذن الجمع بين الحجارة والماء أفضل مطلقا وعن أحمد رواية أخرى عن أحمد رواية أخرى أن الاكتفاء بالحجر أفضل وعن أحمد رواية أخرى أن الاكتفاء بالحجر أفضل نحن نتحدث عن الأفضل لأنه في هذه الصورة لا يمس النجاسة بيده لا يمس النجاسة بيده لكن المذهب المعتمد هو الجمع بينهما مبتدئا بالحجار فإن أكس كره فإن أكس كره يعني فإن بدأ بالماء ثم أتبعه الحجارة فعمله هذا مكروخ وهذا منصوص أحمد وهذا منصوص أحمد رحمه الله والتعليل واضح على الحنابلة بأن هذا العمل لا فائدة منه إلا تقدير اليد لا فائدة منه إلا تقدير اليد ما, ما هي فائدة اتباع الماء بالحجارة لأن الماء لا يبقي شيئا من النجاسة بخلاف الحجارة فإنها تبقي شيئا يذهبه الماء فلا فائده من هذا العمل إلا التقدير ولذلك لم يجعله الإمام أحمد مباحا لاحظ وإنما حكم عليه بأنه مكروه نعم ويجزئه الاستجمار ويجزئ حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل احسنت. يجزئ عند الحنابلة أن يستخدم الإنسان الحجارة منفرده ولو مع وجود الماء ولو مع وجود الماء واستدلوا بدليلين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى قضاء حاجته فليستطب بثلاثة أحجار وهذا نص عام يشمل ما إذا كان الماء موجود أو لا الدليل الثاني ان الاكتفاء بالحجارة مع وجود الماء جائز بالاجماع جائز بالاجماع فهذان دليلان للحنابلة باقي ان ننبه ان الاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء على خلاف القياس وانما جاز رخصه وانما جاز رخصه والا فهو على خلاف القياس وجه كونه على خلاف القياس أن المستعد للحجارة لا بد أن يبقى مع استعماله لها أثر لا يذهبه إلا الماء فالشارع تجاوز عن هذا الأثر الذي يبقى في مكان قضاء الحاجة بسبب الاستجمار رخصة للناس رخصة للناس إذن هذا على خلاف القياس كما يقرره الحنابل من وجهة نظرهم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لكن الماء أفضل مفهوم هذه العبارة أن استخدام الماء وحده أفضل استخدام الماء وحده أفضل وتعليل هذه الرواية ظاهر وهو أن استخدام الحجارة جاز رخصة ويبقى بعده شيء يسير من النجاسة بينما استخدام الماء يطحر المكان تطفيرا كابلا ولهذا صار اولى ولهذا صار اولى وعنه ان الاكتفاء بالحجاره افضل الاكتفاء بالحجاره افضل وهذه الرواية قد تكون هي نفس الروايه السابقه التي تقول يكره الاستن جاء يكره الاكتفاء بالاستن وحده أو, او ربما فعلا هي نفس هذه الرواية الحاصل انه عنه ان الاكتفاء ب الاستنجاء وحده مكروه وأما تعليل الكراهة في الرواية الثانية فهو ظاهر لأنه سيباشر النجاسة بيده إذا استخدم الماء وحده إذا استخدم الماء وحده فتحصل عندنا بالنسبة للحنابل أن الأفضل أن يستخدم الجمع الحجارة ثم الماء ثم يليه في الأفضلية الماء وحده ثم يليه في الجواز استخدام الحجارة وحده ولو مع وجود الماء وأخذنا أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد يفهم منها أنه يأتي في المرحلة الثانية استخدام الحجارة, استخدام الحجارة لكن المشهور عنه والذي عليه الحنابلة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى نعم لكن ما أفضل إن لم يعدوا أن يتجاوز الخارج موضعا عادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيها إلا الماء نعم يقول المؤلف يشترط في الاكتفاء بالحجارة أن لا يتعدى الخارج موضع الحاجة فإن تعدى الخارج موضع الحاجة فإنه لا يجزئ في هذا المتعدي الاستجمار بل لابد من الاستنجاء. وعلى الحنابلة هذا بأنه إنما جازت استخدام الحجارة وحدها مع وجود الماء للحاجة ورخصة فإذا تجاوز أو تجاوز الخارج محل العادة زالت الرخصة زالت الرخصة ورجعنا إلى الأصل وهو الماء ورجعنا إلى الأصل وهو الماء وإن شئت فتعبر بتعبير آخر فتقول أن الأصل في إزالة النجاسة الماء وإنما جاز استخدام الحجارة في الموضع رخصة فلا نتجاوز موضع الرخصة فلا نتجاوز موضع الرخصة وهذه المسألة فرع لقاعدة مهمة وهي أنه لا يقاس على المخصوص لا يقاس على المخصوص يعني إذا جاء الشرع بحكم لشيء خاص فلا يقاس عليه فمثلا الآن جاء الشرع بجواز تطهير النجاسة في موضع خروجها بالحجارة كحكم خاص فلا نقيس عليه ونقول مثلا يجوز تطهير النجاسة التي على الثوب بهذه الطريقة ولا نقول يجوز تطهير النجاسة التي على البدن في غير هذا الموضع بهذه الطريقة لا نقيس. لا يقاس على موضع التخصيص واضح ليس كذلك وهذا من أوضح أمثلة تطبيق هذه القاعدة نعم يقول رحمه الله تعالى فلا يجزئ فيه إلا الماء هذه المسألة نص عليها احمد. نص على أنه لا يجز إلا الماء والمقصود الحنابلة هنا أنه لا يجزئ إلا الماء يعني فيما تعدى موضع الحاجة أما الموجود في موضع الحاجة فيكتف فيه بالحجارة حتى في هذه الصورة حتى في هذه الصورة وإنما الحديث الآن عن ما تجاوز موضع الحاجة فهذا فيه الماء فإذن تقرير مثب الحنابلة أنه إذا قتل إنسان حاجته وتجاوز تجاوز تجاوز الأدى موضع الحاجة ففي موضع الحاجة يجوز للسجمار وفي غيره لابد من إيش؟ لابد من الماء لا كما يفهم البعض أنه إذا تجاوز موضع فلا بد من الماء في الكل نعم ثم قال فلا يجزو فيه إن الماء كقبلي الخنثة المشكل نعم نحن قررنا أن هذا الحكم حكم خاص بإيش لا ما تقدم عند الكلام عن الإستنجاء أنه في الفرج الأصلي أي فكذلك الإستنجاء حكم خاص في الفرج الأصلي يجب أن نعرف أن هذا الحكم وهو الإستنجاء حكم له خصوصية كما سيأتينا في المسائل القادمة كلها ففي الأنثى المشكل. الأنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى في نفس الوقت أو من ليس له آلة اصلا وإنما يختخرج الحاجة من ثقب ليس بآلة ذكر ولا أنثى فهذا الخنثى المشكل ولهذا كان تقييد المؤلف بالمشكل مقصود هذا الخنثى المشكل لا ندري أي الفرجين هو الأس هو الأصلي وإذا كنا لا ندري أيهما الأصلي فيجب أن نستخدم الماء في فيهما احتياطا لأن التطهير بالحجارة لا يجزء إلا في الأصلي ونحن لا نعرف أيهما الأصلي نعم. ثم قال ومخرج غير فرج يعني إذا انسد المخرج الأصلي وانفتح أو فتح لهذا المريض مخرج فرعي آخر فإن هذا المخرج الفرعي الآخر لا يجوز أن نستخدم فيه الحجارة ونحوها لماذا؟ لأنه ليس فرجا أصليا لأنه ليس فرجا أصليا فيجب أن نستخدم المياه في تطهير هذا الموضع واضح؟ وقيل بل يجوز الاستجمار في هذا المخرج لأنه إذا فتح أو فتح وصارت النجاسة تج منه ويقضي من خلاله الإنسان حاجته صار مكانا معتادا لقضاء الحاجة صار مكانا معتادا لقضاء الحاجة وأجاب الحنابلة عن هذا بأنه يندر في الناس وجود مثل هذا وهو أمر قليل وشاذ والرخصة لا تناط بالأمور الشاذة والرخصة لا تناط بالأمور الشاذة الحاصل أنه في هذه الحالة التي هي وجود مخرج آخر لا يجوز استخدام الحجارة ونحوها باللابد من الماء وتنجس مخرج بغير خارج نعم هذه مسألة الثالثة إذا تنجس نفس المخرج الأصلي لكن بغير خارج يعني بنجاسة أخرى يعني بنجاسة أخرى فلا يجوز أن نطهر المخرج بالاستجمار بل لابد من الاستجمار بل لابد من الاستجمار لأنه يعني قاعدة الحنابلة أن الاستجمار عفوا إنما يستعمل في مخرج أصلي وخارج معتاد في مخرج أصلي وخارج معتاد فضيقوه جدا كما ترون الحنابلة ضيقوا استخدام الحجارة بشكل كبير لأنه حكم خاص يتقيد بمورد في. حكم خاص يتقيد بما ورد فيه وكأن حنابله يقولون أن هذا الحكم يعني خاص جدا وعلى خلاف القياس وغريب لأنه فيه اكتفاء بنوع من التطهير يبقى معه نجاسة بناء على هذا الاستغراب أو بناء على حكمهم عليه أنه خارج القياس قيدوه بتقييد كبير جدا وهو لا يجب أن يكون في مخرج أصلي بخارج معتاد. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب نعم لا. لا يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل فرج ثيب يعني لا يجب على الثيب معنى هذه العبارة أنه لا يجب على الثيب أن تدخل أسبوعها أو يدها داخل الفرج إذا أرادت أن تطهره من قضايا الحاجة أو أرادت أن تغتسل من الجنابة أو أرادت أن تغتسل من الجنابة لماذا؟ لأن داخل الفرد يعتبر في حكم الباطن لا في حكم الظاهر وكل شيء في حكم الباطن فإنه لا يجب أن يطهر لا يجب أن يطهر وقد نص الإمام أحمد على هذه المسألة وقد نص الإمام أحمد على هذه المسألة وهو يعني وهذه المسألة أيضا اختيار المجد وحفيده نعم بقي أن أقول أن هذا من الأمثلة التي تذكر في مسألة كيفية فهم الرواية عن الإمام أحمد أحيانا كبار الحنابلة يختلفون في فهم كلام أحمد وهذا موضوع مهم جدا وهو مسألة أنه أن بعض الحنابلة يختلفون في فهم كلام أحمد أحيانا يكون فعلا كلامه رحمه الله يحتمل وأحيانا يكون ما يحتمل من وجهة نظر القاهرة ولكن هم يرون أنه يحتمل فيه وأحيانا يكون فيه بعد يعني الفهم الآخر الآن تقدم معنا قضية داخل فرد الثيب أنه منصوص الإمام أحمد أنه لا يغسر أنه فيه مظاهر لكن الشيخ القاضي القاضي أبو يعلم يرى أنه يغسر يرى أنه يغسل هو ليس رواية لكن هو يرى أنه يغسل الشيخ بن مفلح في الفروع لاحظ عبارته ماذا يقول يقول وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابه وجهان والنص عدمه, والنص عدمه لكن لاحظ كيف فهم قاضي أبو يعلى هذه القضية أبو جعفر نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد الإمام أحمد يقول إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها هذه الرواية تدل على ماذا على المذهب أنه لا يجب غسل داخل فرج الثير لكن علق القاضي أبو يعلى في كتاب الخلاف على هذه الرواية فقال أراد أحمد ما غمضة في الفرج لأن المشقة تلحق به واضح يقول الشيخ القاضي أبو أعلى أراد أحمد ما غمضة في الفرج لأن المشقة تلحق به يعني يقول في رواية عن إمام أحمد لكن مقصود إمام أحمد بهذه الرواية الحديث عن إيش عن ما غمضة يعني عن الشيء الداخل بكثرة وليس عن الشيء الذي يمكن أن تتناوله المرأة بيدها واضح من وجهة نظري أن تأويل القاضي أبي أعلى بعيد جدا لأن الإمام أحمد يقول ما تدخل يدها وليد إنما تصل للأمر الذي يمكن أن تصل إليه ال... ال... اليد وليس مقصود أحمد نهي المرأة عن المبالغة بأن تصل إلى ما غمض من الفرج كما يقول الشيخ وإنما مقصوده كما في ظاهره ولهذا الحنابلة في الجملة لم يوافق القاضي يعلى على هذه على هذا التأويل الذي فيه بعد فيه بعد الحقيقة بشكل من وجهة نظري واضح يعني القاضي في هذا هذه يعني ملزم يعني يعتبر ملزم على الرأي الذي هو يعني يقول به لأنه يورد عليه منصوص أحمد الصريح ومع ذلك يأوله هذا التأويل البعيد وهي على كل حال وجهة نظر والحقيقة مسألة فهم كلام الإمام أحمد أو مسألة الاختلاف في فهم كلام الإمام أحمد مشروع رائع جدا ومشروع مفيد لو سج الرسالة أو بحث أو لكان مشروعا مفيدا وينمي ملكة من يكتب فيه لأنه دقيق هذه المسألة قد تكون واضحة ولهذا لم يوافق أحد على هذا التأهيد لكن في بعض المسألة الاخرى يكون الأمر فيه إشكال ولا داخل حشفة اقلف غير مفتوق الأقلف هو الذي لم يختث والأقلف إما أن تكون قلفته مفتوقة أو لا فإن كانت غير مفتوقة يعني غير مشقوقة فإنه لا يجب أن يطهر ما بداخلها لأنها في حالة عدم الشق تعتبر من الباطن وليست من الظاهر ومفهوم كلام المؤلف أنها إذا كانت مشقوقة فإنه يجب أن يغسل ما بداخلها من النجاسة لأنها أصبحت ماذا؟ في حكم الظاهر في حكم الظاهر وهذا الفرع لا يدل لا على, جواز على وجوب ولا على استحباب الختام هذا ليس له علاقة بموضوع الختال هم لا يتحدثون عن الختال بمعنى هذا لا يدل على أن الختال سنة وليس بواجب بل سيتحدث عنه لكن في حال لم يختتن فهذا حكمه في حال لم يختتن فهذا حكمه نعم ويشترطوا الاستجمال بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا نعم بدأ المؤلف في شروط ما يستجمر به لما بين الحالات التي يجوز أن نستجمر بها انتقل إلى شروط ما يستجمر به فالشرط الأول أن يكون طاهرا فلا يجوز الاستجمار بالنجس وذليل حنابله واضح وهو حديث بن مسعود أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها ركس هذا الحديث صريح في أنه إنما ألقاها ليس لأنها روث يعني ليس لللف وإنما للمعنى وهي أنها نجسة وهذا دليل على أنها يجب أن تكون طاهرة وهناك تعليل وهو أن المقصود من الاستجمار تطهير المحل ولا يمكن أن نطهر المحل بناجس بنجس ولا يمكن أن نطهر المحل بناجس قول الحنابلة هنا بطاهر مع أن الحديث نص في عدم في عدم الاسم جاء بالروس مبني على قاعدة عندهم هذه القاعدة تقول وهذه القاعدة نص عليه الإمام أحمد يعني على معنها تقول القاعدة عند الحنابلة لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة واحد معينة تقتضي الحاقه به الحنابل أخذ هذه القاعدة من رواية عن الإمام أحمد يقول الإمام أحمد في رواية أحمد بن الحسين رحمه الله جميعا يقول الإمام أحمد إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله أما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فلا فهنا نقيس كل عين النجسه على الروثه لماذا لانها تشبهها في كونها ايش نجسه في نجسة. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على العله بقولها بقوله انها اكس نعم وقد يؤخذ من هذه روايه عن المام احمد انه يشدد في القياس فلا يصح القياس عنده حتى يكون التشابه من كل وجه ومقصود المام احمد بكل تأكيد حتى يكون التشابه في كل وجه يعتبر في كل وجه يعتبر وله أثر وليس المقصود في كل وجه يعني التشابه في كل شيء نعم أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا موقيا غير عظم وروث ولو طاهرين نعم يشترط أن يكون أيضا مباحا فإن كان محرما فإنه لا يجوز استخدامه افتداء لأنه محرم وسيأتي ما يتعلق بي هذا الأمر فقد يكون محرم لأنه مشروق وقد يكون محرم لأنه عظم أو روث ثم قال منقيا يشترط فيما يستجمر به أن يكون منقيا ووجه هذا الاستراط واضح وهو أن المقصود من الاستجمار هو الإنقاع المقصود من الاستجمار هو الإنقاع ولهذا لا يجوز أن نستجمر بما لا ينقي وهذا واضح جدا ولا ينبغي اصلا ان يكون في خلاف فلا يجوز أن يستجمر بالزجاج لانه لا ينقي المحل بسبب نعومته ولا يجوز أن نستجمر بالحجارة الملساء جدا التي لا تنقي المحل ولا باللور ولا باي شيء ناعم لا ينقي المحل ولا باي شيء ناعم لا ينقي المحل فاذا اشترط أن يكون منقيا ثم قال غير عظم وراس عند الحنابلة لا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ أن يستنجل الإنسان لا بالعظم ولا بالروس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجمار بهما وقال إنهما زاد إخوانكم من الجن إنها زاد إخوانكم من الجن والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد فإذا كان نهي الإنسان عن بهما. فنتج عن هذا أمران تحريم وأنه لو فعل فإنه لا يجزي التحريم وأنه لو فعل فإنه لا يجزي ثم قال رحمه الله تعالى وطعام أيضا لا يجوز للإنسان أن يستنجي بالطعام لأنه محترم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاب طعام الجن فطعام الإنس من باب أولا فطعام الإنس من باب ثم قال رحمه الله تعالى ولو لبهيمة فإذا لا يجلس لا بطعام الإنس ولا بطعام إيش؟ عفوا لا بطعام الآدمي ولا بطعام البهيمة قياسا على النهي عن الاستنجاع بطعام الجن وطعام دواب الجن وهذا أمر واضح وفي الحقيقة منصوص النبي صلى الله عليه وسلم على طعام الجن وطعام دواب الجن يؤخذ منه جميع المسائل القائمة كل المسائل القادمة تأخذ من هذا الأمر لماذا؟ لأن الشر إذا كان أثبت حرمة لهذين الأمرين فكل ما هو فوقهما فإيش؟ فله حرمة أو هو من باب أولى أو هو من باب أولى من ذلك هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال ومحترم ككتب علم لا يجز للإنسان أن يستجمر بكتب العلم بل قال المرداوي رحمه الله تعالى هذا لا شك فيه هذا لا شك فيه لماذا لا شك فيه لأنه أعظم حرمة بكثير من طعام دواب الجن فضلا عن يعني الجن أنفسهم فإذا لا يجوز مطلقا الاستنجاب كتب العلم ويقصد بالدرجة الأولى كتب العلم الشرعي ثم بالدرجة الثانية كل علما ينتفع به وليس محرما أما كتب العلم المحرفة ليس لها حرمة ليس لها حرمة ويجوز أن يستنجي بها الإنسان لأنه ليس لها حرمة لكن كتب العلم الشرعي أو كتب العلم غير الشرعي التي ينتفع بها تأخذ نفس الحكم. ثم قال ومتصل بحيوان الحيوان له حرمة في الشر بدليل أنه لا يجوز للإنسان أن يطعم الحيوان النجاسة ومنع الإنسان من إطعام الحيوان النجاسة يثبت له حرمة يثبت له حرمة هذا أولا ثانيا إذا كنا نحترم طعام دواب الجن فدواب الإنس أنفسها من باب أولى, من باب أولى وهذا قياس جلي فإذا لا يجوز المتصل بالحيوان ثم ذكر الأمثلة فقال كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ثم قال ويحرم السجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكا مطلقا لا يجوز السجمار بحيوان مذكة مطلقا لأنه إذا كان لا يجوز السجمار بمتصل بالحيوان فالحيوان المذكة الكامل له نفس الحرمة أو أكثر لأنه مأكل اللحم وينتفع به مأكل اللحم وينتفع به وكما قلت هذه الأشياء تقاس على ما جاء في الحديث قياس قياسا واضحا ثم قال أو حشيش رطب لماذا لا يجوز الاستجمار بالحشيش الرطب ها. واحد لأنه بهائف اثنين كيف اي هو لانه طعام البهائم وذكرنا طعام بهائم لا اثنين لاحسنت غير منقي لانه غير منقي فان الحشيش الرطب من المعلوم أنه لن يزيد المحل الا سوء بسبب وجود الرطوبة فيه فذلك لا يجوز ولعل المؤلف يعني انما ذكره لهذا الأمر والا فهو داخل بطعام البهيمه داخل بطعام البهيمه والمؤلف رحمه الله أحيانا كما سيأتينا يكرد أحيانا يكرر. مثل هنا يعني حقيقة الحشيش الرطب ليس له فائدة وكذلك كل ما عطف على المتصل بحيوان يعني كلمة متصل بحيوان تغني عن ما جاء بعدها لأن إذا كان المتصل بالحيوان لا يجوز فبعدها من باب أولها الحيوان المذكى كاملا من باب أولها وسيأتينا مواضع أيضا أخرى فيها يعني شيء من التكرار في قضية قبل أن نختم هذا الباب لو قال قائل الحنابلة يحرمون الاستنجاء باليمين ولكن يجزئ انفعل ويحرمون الاستنجاء بالروس العظم ولكن لا يجزئ انفعل ليس كذلك فما الفرق بينهما نعم. صحيح أحسنت قالوا يوجد الفرق من وجهي الوجه الأول أنه في الروث والعظم نص النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا يطحران في الحديث الذي رواه الدرقطني وصححاه الدرقط فقال فإنهما لا يطحران هذا أولا ثانيا النهي في اليد اليمنى نهي عن آلة التطهير وأما هنا فهو نهي عن فعل التطهير نفسه شيء في فعل التطهير نفسه وليس في آلة التطهير آلة التطهير مثل الآنية المحرمة مثل الآنية المحرمة كانهم يقولون الفرق بينهما كالفرق بين الماء المحرم وآنية المحرم واضح ففرقوا بينهما بهذا التفريق وهو تفريق فيه فقه بهذا نكون انتهينا من باب الفقه وننتقل باب السيوات اناك الله الحمد لك اشهد لا